بسم الله الرحمن الرحيم ألف للمر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها دوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاجِعُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ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 وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعان سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن جهر به ومن هو مستغف بالليل وسائب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله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 والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته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 والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط، إلا كباسط كفّيه إلى الماء ليبل وفاه وماه وببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في الغلان. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء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 قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ما فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مدله كذلك يضرب الله الحق والباطل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 وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وأن يَأْكُلُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاكه ويقطعون ما أمر الله به أن ينقضون يصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 كذلك أرسلناك في أمّة قد خالت من قبلها أمّا لتثنوا عليهم الذي أوحينا إليك لتثنوا عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو رب لا إله إلا هو قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت بجي الجبال أو قطعت بجي الأرض أو كل ما بجي الموتى بل لله الأمر جميعا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا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 ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أقدتهم فكيف كان عقاد أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ان تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصد عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياه الدنيا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقُّ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا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 إليه أدعوا وإليه ما آب وكذلك أنزله حكمًا عربيًا ولئن تبعته وهو فعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا واقٍ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 يَنْشُرُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ عِندَهُ أُمَّ الْكِتَابِ وَإِنَّمَا يُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نُعِذُّهُمْ أَوْ نَتَوَفَّىَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَثِيلُ الْأَرْضَ وَنَقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لِلْمُعْتَدِي بِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عَقَبَ الدَّاعِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَا لَدَيَّ عِلْمُ الْغَيْبِ